الإجابة الصحيحة هي باء هذه العلامة تعلن عن مسلك او سبيل إجباري للدراجات والدراجات النارية الصغيرة ولا يمكن إلا لهؤلاء الأصناف من مستعملي الطريق الجولان بهذا المسلك